لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك من غم المخلصين قال هذا صراط على يا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 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم في نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَذِئُ عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ multimis polis olraszam, worshipgas же